يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أَمْرٍ قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر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 هم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا من نَوَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا لَفِي ضَلَالٍ وَسُورِ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غدا من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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَابٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنِ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 وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُنْ فَارِقُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم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 وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيمَا قَاعِدُونَ عِنْدَ مَلِيكٍ عِنْدَ مَلِكٍ نُّقْتَدِرُ